ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ي... يَوْمَ لَّا بيع فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ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 ولا يحيطون بشيء من علمه إِلَّا بما شاء. وسعك رسجه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه له. وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكثر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقالا في صام لها فالله سميع عليم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 وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمات فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فالله يضاعف لمن يشاء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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف لناثرة خير من صدقة يتبعها أذا والله هو ني حليم يا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 إِلَّا لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ تَطًّا فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 أي ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولسفن بأحذيه إلا أنتم الضوافين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 تِلْكَ حِكْمَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ وَمَآ أن فَأَقْتَتْ مِنْ نَفَتَةٍ أَوْ نَذَرْتَ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُدْرِ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَإِن تُخْفُهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءُ أَفَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وما تنفقوا من خير فلئن نسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبقه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن فَالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّنَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَآئِكَ أَصْحَابُنَا لِهِمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَافِرٍ أَسِيرٍ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتموا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بذين إلى أجل نسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمن له فليمن له بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم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 ولا تسأموا أن تكتبه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا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 وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ فَتَقَ اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةً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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 والراس يقولون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الزهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر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 Lillazīn attaqā'ida Rabbihim jannah tejri min tahtha alāhār qāliddin fīha Allah. والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار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 فإن حادك فقل أسلمت واجهية لله وَمَن تَبَعَنَ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا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 وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية قيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم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 قال رب لا يكون لي ظلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية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 منباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت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 من الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن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 وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ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 آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكدين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 ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون أَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ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 ك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تَعَالَوْنَ دَعُ أَبْنَاءَ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق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 فَإِن تَوَلَّ فَقُولُوا أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم سلمة حاج وَنَفِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَذَٰلِكَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا إِلَيْكَ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى النَّاسِ مِن بَعْدِكَ ۖ إِنَّكَ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 طائفة من أهل الكتاب لم يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا اهله الكتاب لما تكثرون بايات الله وانتم تشهدون يا اهله الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون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 يُعطيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْمِنَ يَهُ الله الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رُبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ولا يأنمركم ان تتخذوا الملائكه و ان نبيين او بابه يا ينركم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كثفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق <Sessizlik> الله